ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم النابلسي ا ذ ي آ م ن و لَا تُقَدِّمُوا د ي ا ل ل ه و ر س و ل ه و م ا ا ل ل ه إِنَّ ا ل ل ه ا م ي ع ع ل ي ه يا ايها الذين آ م ن و ا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا, ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أ أن, ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 يا ايها الذين آ م ن و ا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا, فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 قل أ ت ع ل م و ن الله بدينكم والله يعلم, ما في السماوات والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أ ن أ س ل م و ا